ثمانيه ازواج من الضانين واثنين ومن المعز اثنين قل ا الذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه 아رحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين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 أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك وفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر